Ava tatathidunahu wa dhuriyetahu auliyaa min duni wa humu lakumu adu Bi'salil وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا people to كَانَ مِنَ الْجِنِّ ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم بِسَالِ للوالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عبدا ما أشهدتهم خلق السماوات ولا أرض ولا خلق أنفسهم وَمَا كُنْتُمْ تَتَّخِذُونَ الْمُضِلِّينَ عِبَادًا وَيَوْمَ يَقُولُنَّ ادْعُوا شُرَكَاءَنَا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا ستجيبوا لهم، فلم يستجيبوا لهم، وجعلنا بينهم ما ويوم يقوم. يجيب لهم فلم يستجيب لهم وجعلنا بينهم مأبقا وواوالمجرمون نار فظا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 And we have already written in this Qur'an for people from every example And the وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم ويستغفرون ربهم وَبَّغُ مُل أَ تَتَهُ موسُ النَّتُأَو وَلينَ العذاب وَمَا مَنَعَ عَنَّا سَأَيُِّمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى وَيَسْتَغْفِرُونَ رَبَّهُمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ رَبَّ فاذا إِلَّا الا ان تاتيهم سنة Or did they الْعَذَابُ sins وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ but ويجادل الذين كفروا بالباطل ليضحبو به الحق وتخذوا آياتي وتخذوا آياتي وما صدق الله العظيم